بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالا واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما يومئذ ومن تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره